حيا الله اللي يغيب ويسرع الرد اللي يجيني يا منت باطا بجارك الله ويشه الصد ما هو الحق تولني وتنساني إن كان عندك حكى بخامل السد فانتهم صد جعل ما توارى البخت بد لا تسحى بعد حي وحياني ترى حالات الهوى على طارت. عالرده اللي يجيني يا بنت باطاني قلبي وده وحالك النهر قد ودي بشوفه ودود اقتراخوا جدنا ربعي وصرجاني وإن كان ما أنتهم صافيني على شدة واقتراخوا جدنا ربعي. Oh my